الحمد لله والصلاة والسلام والرسول الله صحيح السيرة المبحث الخامس عشر غزوة الأبواء قال البخاري رحمه الله قال ابن إسحاق أول ما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العشيرة الأبواء قرية بين المدينة ومك وكان خروج عليه الصلاة والسلام الابواء في صفر على رأس عشر شهرا من مهاجر يعني بعد حوالي سنة اثنى شهر من الهجرة وقبل هذه الغزوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعد السرايا يعني في سرايا وخرج بعد كده صلى الله عليه وسلم في غزو أو الغزو وغزاها الأبوال أما السرايا فمنها سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من جهينة فلقوا أبا جاهل بن هشام فحجز بينهم مخشي بن عمر الجهني وكان حليفا للفريقين وسرية عبيدة ابن الحارس حتى بلغ ثنية المرة فوجد هناك جمعة المشركين ولم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد رمى يومئذ بسه فكان أول سه رمي في الإسلام وكان رضي الله عنه راميا يعني يحسن الرمي وفي هذه السرية فر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمر وعتبات بن غزوان وكان قد حبس من قبل المشركين واختلف أهل السير أي البعثين كان أول قال المدائني اول سريات بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزات بن عبد المطلب المدائني يبقى منسوب إلى إلى المدائن إلى المدائن موضع بخراسة أما المديني فمنسوب إلى مدينة في العراق أما من ينسب إلى المشرفة المكرمة إلى طيبة فيسمى المدني المدني إذا نسب إلى المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام المديني المدينة مدينة في العراق والمدائنة إلى المدائن في بعض البحر البحرين يعني يرون فيبقى راية حمزة أو راية عبيد بن الحارث هي أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وسهم سعد أول سهم رمي في الإسلام المبحث السادس عشر رزوة بوات. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رزوة بطم بوات. وهو يطلب المجدية بن عمر الجهني وكان الناضح يعقوبه من الخمسة والستة والسبعة الناضح الجمل يحمل الماء كانوا يجيب بعض الجمال لا يركب عليها ولكن تحمل الماء ويسموها الناضح فضار عقبته رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلد يعني أبطأ معاه وما ممشيش معاه مظبوط لأنه يعني ضعيف أو كان متحمل ميا مع الحقوب الله أعلم فقال له شاء لعنك الله يعني شيء اللي احنا بنقوله كلمة زجر البعيد يعني امشي لعناك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره فقال انا يا رسول الله طبعا كانوا صديقين يصارحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعوا مش يخبه ويقول لا أخب بقى على حسن يزعل ليعمل لا ما فيش الكلام ده اه وبرضو سيدنا جابر لما قال ما زال فينا ناضحه سوء فقال صلى الله عليه وسلم من فقال جابر على طول فيش حاجة اسمها يخبي ولا يداري ولا ارتابي عشان الأمور تنصالحه إلا يدور الناس في الفساد وفي المخالفة ولا يستطيع رئيسهم أن يصلحهم فقال أنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسألوا فيها عطاء فيستجيب لكم تدعوش على نفسك ولا على أولادك ولا على أموالك ودي كانت بعد 13 شهر من الهجرة وبعد كده كانت غزوة العشيرة عند الإمام أحمد عن أبي إسحاب قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم قال تسع عشرة غزوة وغزوت معه سبع عشرة وسبقني بغزوتين كم غزى يعني مش لازم انطلع فيها بنفسه يعني كم غزو عملها عمل تسعتاشر اتنين ما طلعش فيهم اللي هي غزوة مين ومين سرية حمزة ومبيلة و 17 يظهر كذا قال الحافظ في الفتح كذا قال ومراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 21 يبقى هنا الحديث الأول كنت عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته قال تسع عشر قال كم غزوت أنت معه قال سبع عشر قلت فأيوم كان أول قال العشير أو العشيرة فذكرت ذلك لقتاده فقال العشيرة اسمها العشيرة يعني أيب هنا قال 21 وأصله في مسلم فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها ولعلهم الأبواء وأبواط وكأن ذلك خفي عليه لصغره ويؤيد ما قلتهم ما وقع عند مسلم بلفظ قلت ما أول غزوة غزاها قال ذات العشير أو العشيرة والعشيرة طبعا الايه التالتة إنما خرج سريتين قبلها اللي هي الأبواء وإيه وبواط قال موسى بن عقبة قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في ثمان بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المستلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف وأهمل غزوة قريضة لأنه ضمها إلى الأحزاب لأنها كانت بعد غزوة الأحزاب على طول فكونها كانت في إسرها وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب وكذا وقع لغيرها عن الطائف وحنين واحدة لتقاربهما فيجتمع على هذا أقوال زيد بن أرقم وقول جابر <تصفيق> المقاتل شو دي اللي قاتل فيه قاتل بنفسه في سماء ترون حنين وادي بين مكة والطايف وكانت غزوة حنين بعد فتح مكة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رحطا وبعث عليهم أبا عبيدة فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبابة بأى صبابة بأى وبعث عليهم أبا عبيدة فلما ذهب لينطلق بكى صبابة يعني شوقا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فبعث عليهم عبد الله عبد الله بن جحش مكانة ما يقدرش يعني إيش مقدرش طبعا كان يستجيب لعمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما اشتد ألمه بفراق النبي صلى الله عليه وسلم بكى صبابة شدة الحب والشوق فجلس يعني لم يذهب جلس يعني بقي ولم يذهب فبعث عليهم عبدالله ابن جحش مكانه وكتب له كتابا وأمره أن لا الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا أعطاه شيء مكتوب وأمره أن لا هذا إلا في موضع من مواضع السفر يعني في المكان الفلاني تقرأ الكتاب وقال لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك فلما قرأ الكتاب وصل للموضع الفلاني قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فراجع رجلان اثنين رجعوا لما سمعوا الكلام المكتوب ومضي بقياتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادة فقال المشركون المسلمين قتلتم في الشهر الحرام وكان العرب طبعا يمتنعون عن القتل في الشهر الحرام ما لم يفجروا بالن... بال... بالإنساء يغيروا يقولوا خلاص الشهر ده نخليه شهر بدل الشهر يعني يخل... يأجلوا الشهر الحرام ويقولوا خلاص نخلي الشهر ده شهر تاني غير الشهر الحرام والشهر حمي بيجي الشهر الجاي يعني مزاجهم ويا شهور فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام يعني الآية ايه تكملتها قتال فيه قل فيه كبير القتال فيه كبير ولكن صد عن سبيل الله وكفر وكفر به يعني بالله والمسجد الحرام وصد عن المسجد الحرام أو كفر بالمسجد الحرام والصد عن المسجد الحرام ولا الله وإخراجوا أهله منه أكبر كل الحاجات دي كلها إيه؟ أكبر صد الناس عن المسجد الحرام وإخراج أهله منهم كل هذا أكبر من القتال في الشهر الحرام والله أعلم طبعا يرجع للتفسير فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأنزل الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يرجون رحمة الله يعني ايه يعني هذا غيره ممنوع الثواب فيه ثواب وعلى هذا نرجو رحمة الله في هذا والله أعلم إنما لو مفوش ثواب يبقى ترجو رحمة الله من ايه واحد بيعمل معصية ويرجو بيها الثواب او واحد بيعمل اكل يتلذذ بيه ليس له اي نية صالح يرجو الثواب من ما جلوش ثواب انما اللي يعمل العمل الصالح خد الثواب اكيد خدوا اكيد ولا يرجوه بس يرجوه بقى ها خلتون اقول تفسير كأنكم ما سمعتوش حالك راجعوا التفسير يبقى انا وجهتوكوا لاحتمال يكون التفسير كده ولا حاجة ايه علم يرجو رحمة الله من المعصية لا انما يرجو رحمة الله بالتوبة عنها والمغفرة والتوسل اليه برحمته ونحو هذا مش معناه جاي اس من رحمة الله بس مش بالمعصية يعني مش المعصية يعني اللي يرجو رحمة الله بالمعصية روح يعمل المعصية عشان ياخد بها رحمة ربنا ده معنى برضو يخلينا اقول معنى ما ليش دعوة يعني الوقت الحكم الشرعي فقهي ما ليش علاقة ان اللي يرجى به رحمة ربنا يعني مدعو الفعله وترجو ان تنال الثواب به وهو الطاعة ما كان لله عز وجل يكون خالصا وثوابا ده اللي ترجو به رحمة الله والثواب يعني على الشريعة فما فعلوه هنا فهو على الشريعة ولذلك يرجى به الثواب عرفتم؟ يعني كانوا معذورين في هذا ما كانوش عارفين اليوم ده من كده ولا كده طيب المبحث التاسع عشر حديثة تحويل القبلة من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده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 أنه صلى قبل بيت المقدس ستة شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ويحبه هذا قد نرى تقلب وجهك في السماء لتقلب وجهه في السماء لتعلى سيدنا جميل سيدنا جبريل يبشره سيدنا جبريل آتي منين أن عند ربنا في السماء مش كده فلن ولينك ترضاها وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته قبل البيت يعني جهة البيت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 فداروا كما هم قبل البيت يعني داروا وهم راكعون قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب يعني يعجبهم هذا فلما ول وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زهير حدثنا إسحاق عن البراء رضي الله عنه في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتل أو أن قبل أن تحول يعني هنا الرجال فاعل مات أنه مات رجال وقتلوا على القبلة قبل أن تحول كده مرحوما فلم ندر ما نقول فيهم يعني هل هؤلاء صلاتهم كانت باطلة لا صلوا على ما أمروا به يومئذ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم طبعا دي من الآيات الدلة على أن الصلاة من الإيمان والعمل من الإيمان ومن حديث ابن عباس رجل الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة أو وجه إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إذا كان الرجل أو المؤمن المجتهد يسير على ما أمر وعلى شرع الله عز وجل ثم تغير الأمر هل يضره هذا شيء هل لو قدر المجتهد وقامت جانبه الصواب في اجتهاده وتقديره هل يكون آثما أم هو مأجور مأجور غير مأزور لأنه فعل ما كل ما يمكن أن يفعل من الاجتهاد والتدبر ولكن من أدرك الصواب كافأه الله بأجر آخر ليبقى عشان يتعب أوي أوي أوي يبذل كل الوسع في إدراك الصواب إنه مش مقصر بواحد قدر تقدير فيه أمره من أمر الأمة وقال يفعله أو لا تفعله ثم كان الواقع خلاف تقديره يثاب او لا يثاب يثاب لو كان يثاب لو كان لا ها لو أم, أم يعني كنت يجتمع العلماء لو أم الأمور الأمة كنت فيه العلماء يعني فيه يا لقك الاجتماع بالله أنا بقوله اول يعني قالوا لا تخرجون ذات المصلحه فخرج الناس مخالفين لهم فبال ان المصلحه في الخروج يبقى ما ولا مش ماجورين طيب اللي خرجوا مخطئين ولا مصيبين اللي خرجوا مخطئين طبع مخلفة حتى ولو نتج عن هذا إيه؟ مصلح ده لو نتج مصلح ومن حديث أمس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اهلق الأمديل لا يعني شيء قال بقى والحديث آورا يكتب رضي الله عنه سمعنا ذا يعني ما كتبش ثانيا يقول أن على طول ويقولش قال أن شكس ما قال أن حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فلنولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة نفس الحديثة إيه؟ ما هو الظاهر من الاحاديث انه كذا واحد قال يعني واحد قال وواحد ثاني برضه قال فالناس ايه تحولت بقى يعني اكثر من واحد مش واحد بس لان الصحابه طبعا كانوا مهتمين جدا بيه ايصال الاحكام الشرعية لشان ياخدوا الثواب من دعا الى هدى فله من الاجر مثل اجور من تبعه انما الناس الركدة النايمة هياخدوا الثواب هياخدوا الثواب اه بس يعني على وجوههم وادبارهم وذوق عذاب الحريق ترك الدعوة ترك العمل والإهمال والاستهتار نهيت الهلاك قال صلى الله عليه وسلم قال إيه إنه يهلكه ها؟ أن يعمكم بعقب منه ثم يدعون الصالحون منكم فلا يستجاب له ولكن عايز لفظ الهلاك فإن وما أرادوا هلكوا جميعا هلكوا جميعا هلكوا جميعا فعل المعصية وترك الايه تارك الدعوة والامر والنهر وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا نجوا ونجوا اتنين مكررهم نجوا ونجوا جميعا الاولانية هلكوا جميعا والتانية نجوا ونجوا جميعا احنا كنا قلنا امتحن النهاردة او لم قلنا الدوره الاولي متخلص امتى؟ لحن هيخلص امتى؟ ايه اللي مش هتخلص؟ تخلص امتى الامتحانات؟ خلاص في الامتحان بسبوع الجاي امتحان في منتهى الصعوبه واللي هيسقط ما يجيش تاني ها؟ في كل حاجه كل المواد الخمس مواد اللي خدناها الاربعه مفيش فايده غير كده من الاول خالص من احسن وانا كده وانا ايه غير كده اخر الامتحان في اخر درسين من كل من كل ماده كام كتاب خدناهم؟ كام كتاب بناخد؟ 5 والمختصر بناخد من الأول ومن الاخر دي اللي فاتت واللي قبليها ودي هيبقوا 3 اه ولا كانت مشيت يبقى هنا بقى يستفاد الكلام اللي قلناه ده السئلة تيجي كده نقول ما كان الله ليضيع ايمان لكم تكلم عن السياسة في ضوء هذه الآية تكلمنا عن السياسة مش عنا قلنا الآية دي بكلمنا عن السياسة مش قلنا حق, حق, حق في السياسة طيب فمر رجل من بني سلمهم ركوع في الصلاة الفجر وقد صالوا ركفنادى ألا إن القبلة قد حولت تكلم عن السياسة في ضق هذا الحديث مش كلمنا عن أحكام وإحنا بنقرأ ونديش وخلاص يعني ولا إحنا بنربط الدين ببعضه مش قولنا حاجات ولا انا بضع عمري على الفاضي وحاجة من اثنين يا انتو مش عارفينها وعرفتوها يبهتموا بيها يا اما انتو عارفينها من الاول فالسؤال عليها ما يعني ما, ما يزعلش حاجة حاجات مسلمات بالنسبة لكم انهي واحدة بقى انتو انهي واحدة فيهم لكل حال تبصرة وذكرة إلا مش عارف أقول عارف هدينا فكرناه أقول عارف ومش منتبه هدينا نبهناه ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا الى الكعبة بيقول المحشي اخرجه مسلم في كتاب المساجد باب تحويل القبلة قلتوا يعني المحاقق بيقول قلتوا والظاهر ان القولة والتحويل قد تكرر من عدة رجال كما جاء من مجموع هذه الاحاديث الحمد لله رب العالمين وصلى الله عن محمد وعليه صبيعي جميعين هل يستدل من حديثة التحول القبلة على جواز قبول خبر الواحد من الصحابة استدللا بالذي أخبر الصحابة التحول القبلة هم في صلاتهم فيها خلاف بين أهل العلم ولكن هذا محتمل والظروف زي ماهي كده محتمل والله أعلم لا في هذا في مثل هذا خبر الواحد يعني ك حديث ده مقبول عند اهل السنه لا خلاف بينهم فيه معتبر في بعض المشايخ بعصبين بيمكن قبول خبر الواحد لابد جاي واثنين جايب باس كدوية عارف كده تابع الفكرة الواضحة لأشقر كده الزهر بيقول بعدم قبول خبر الواحد يعني خلاص الاعمال اللي هيبنيات ولا اي حال عديس فرد ما هو ده اللي ضيع الامه هلكوا وهلكوا جميعا ان خبل الواحد ما يتخذش بيه زين ولا انا سمعت حديث ده ده من باب الاستيثاق زادت الاستيثاق حيث امكن كان الأئمة يسفروا البلاد الطويلة ابتغاءوا له السند علشان يقلل عدد الرواه يقوم بأخذ من الأصل وكان يعددوا الروايات استيساقا وبعدين الشأن ده الكلام ده كان أيام الصحابة سيدنا أبو بكر وده سيدنا عمر بتاع لأن هنا اللي يعني أولا احتمالات النسخ وبعدين دول أصل التشريع فالاهتمام كان بالغ جدا زائد انه هما كانوا يحكمون وده الفرق بين الشهادة وبين خبر الواحد في الرواية خبر الواحد في الرواية خبر الواحد في الرواية أهل السنة على الأخذ بيه أما خبر الواحد في الشهادة فده تختلف الشهادات بعضها عن بعض فبعض الأشياء يقبل فيها خبر الواحد مثل الشهادة برؤية هلال رمضان وبعض الشهادات لا يقبل فيها خبر الواحد لا يكفي فيها يعني إنما لابد من اثنين ده شيء وده شيء فقبول خبر الواحد في الشهادات هذا فيه مساء الفقهية يعني فيها خلاف أو اتفاق على حسب فيها تفصيل أما قبول خبر الواحد في الرواية فأهل السنة أخذون بذلك في الفقه والعقيدة أيضا